قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فكتب عليه السلام كتابا إلى بلقيس والعاقل والرجل يعرف من كتابه وقد قيل إن ثلاثة أشياء تدل على عقل صاحبها الرسول والكتاب والهدية ويقصدون بالكتاب هنا الرسالة والناس إذا وجدوا منك جميل العبارات وحسن والألفاظ الحسنة والجمل المنتقاه دل هذا على عقلك أحدهم بعد بهدية إلى أحد الملوك من الجواهر فقال له أمولاي أهديت حضرتك التي على كل نفس بالنفائس تؤثر بقية هذا العقد مني تطفل إليك وهليهدى إلى البحر جوهر وآخر يبعث إليه برسالة فيرد على من بعثها إليه وصل الكتاب فلا عدمت أناملا خطت به حتى تمخض طيبا فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوصف قد أتا يعقوب. فقال نبي الله هنا اذهب بكتابي هذا فألق إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون فأخذ الهدود الكتابة من سليمان وذهب به إلى أرض اليمن ووضعه عند عرش بلقيس وتنحى قليلا كما يصنع اليوم في العرف الدبلوماسي فلما رأت الكتابة ورأت الطريقة التي سلم بها الكتاب جمعت قومها قال الله جل وعلا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين خطاب مقتضب الكلمات لكنه غني بالمدلولات وقد قيل إن سليمان بدأ باسمه إنه من سليمان حتى يكون ذلك أوقع في قلبها لأنها ليست من أهل كتاب تعرف الله أو تعرف الرحمن فبدأ بنفسه على أنه ملك حتى يشعرها بالخوف وينتصر عليها بالرعب وقد تحقق مقصوده قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي داخلون أي داخلون في الدين قالت يا أهل ملأتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون والشورى من دلائل كمال العقل وقد جاء بها الدين مشاورهم في الأمر إلا أنه اختلف هل الشورى ملزمة للوالي المسلم والحاكم المسلم أم غير ملزمة وظاهر فعل الصديق رضي الله عنه أنها غير ملزمة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم على أن لا يقاتل أبو بكر المرتدين وكان أبو بكر لوحده وربما أفراد معه على أن يقاتلوهم ومع ذلك لم يقبل أبو بكر آراء عمر ومن, ومن معه من الصحابة ولم يقبل آراءه في مسألة قيادة من الجيش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذه فهذا كله من القرائن والعلم عند الله أن المشورة غير ملزمة لكن بلا شك أن الإنسان كلما أخذ بالرأي واستعان بأهل التجربة ممن يغلب على الظن أنهم ناصحون له حركتهم الايام وطحنتهم الليالي وعرفوا وجربوا الدهر وحلبوا اشطره هؤلاء اهل ان يستشاروا ويؤخذ برايهم ثم يكون التوفيق من عند الله قال